ذلك بأنه كانت تأتيهم رسل بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غلي الحميد زعم الذين كفروا أن لن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 يوم يجمعكم ليوم الجم ذلك يوم التغار ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا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 إنما أموالكم وأولادكم فتنه والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لآفوسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا ضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم